Music مجدر والنبي والدعاء، قذني يا حبيبي معك. مجدر والنبي والدعاء، قذني يا حبيبي معك. مثل الأنا بتبعد، مثل الأنا بتبعد. حتى لو طلعت الجمر، يا روحي بلاش السفر. Ya Habibim شاب من حولنا يا دوبك ده